إنهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم أجمعين قوله ونوح منصوب بذكر مقدرا أي واذكر نوحا حين نادى من قبل أي من قبل إبراهيم ومن ذكر معه ونداء نوح هذا المذكور هنا هو المذكور في قوله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وقد أوضح الله هذا النداء بقوله وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر الآية والمراد بالكرب العظيم في الآية الغرق بالطوفان الذي تتلاطم أمواجه كأنها الجبال العظام كما قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال وقال تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة الآية إلى غير ذلك من الآيات والكرب هو أقصى الغم والأخذ بالنفس وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فنجيناه وأهله يعني إلا من سبق عليه القول من أهله بالهلاك مع الكفرة الهالكين كما قال تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول الآية ومن سبق عليه القول منهم ابنه المذكور في قوله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وامراته المذكورة في قوله ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح إلى قوله وقيل ادخل النار مع الداخلين قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما قوله تعالى وداود منصوب بذكر مقدرا وقيل معطوف على قوله ونوحا إذ نادى من قبل أي واذكر نوحا إذ نادى من قبل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث الآية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 وذكرنا في هذا الكتاب مسائل كثيرة من ذلك فإذا علمت ذلك فعلم أن جماعة من العلماء قالوا إن حكم داود وسليمان في الحرف المذكور في هذه الآية كان بوحي إلا أن ما اوحي إلى سليمان كان ناسخا لما اوحي إلى داود وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوما ولا ذما بعدم إصابته كما اثنى على سليمان بالإصابة في قوله ففهمناها سليمان وأثنى عليهما في قوله وكلا اتينا حكما وعلما فدل قوله إذ يحكمان على أنهما حكما فيه معا كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر ولو كان وحيا لما ساغ الخلاف ثم قال ففهمناها سليمان فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهما إياها كما ترى فقوله إذ يحكمان مع قوله ففهمناها سليمان قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك والقرينة الثانية هي أن قوله تعالى ففهمناها الآية يدل على أنه فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع لا أنه أنزل عليه فيها وحيا جديدا ناسخا لأن قوله تعالى ففهمناها أليق بالأول من الثاني كما ترى قال المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة مسألة اعلم أن هذا الذي ذكرنا من أن القرينة تدل عليه في هذه الآية وهو انهما حكم فيها باجتهاد وأن سليمان أصاب في اجتهاده جاءت السنة الصحيحة بوقوع مثله منهما في غير هذه المسألة فدل ذلك على امكانه في هذه المسألة وقد دلت القرينة القرآنية على وقوعه قال البخاري في صحيحه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 وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثني زهير بن حرب حدثني شبابه حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين امراتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال اتوني بالسكين أشطه بينكما فقالت الصغرى لا يرحمك الله انتهى منه فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أنهما قضى معا بالاجتهاد في شأن الولد المذكور وأن سليمان أصاب في ذلك إذ لو كان قضاء داود بوحي لما جاز نقضه بحال وقضاء سليمان واضح أنه ليس بوحي لأنه أوهم المرأتين أنه يشقه بالسكين ليعرف أمه بالشفقة عليه ويعرف الكاذبة برضاها بشقه لتشاركها أمه في المصيبة فعرف الحق بذلك وهذا شبيه جدا بما دلت عليه الآية حسب ما ذكرنا وبينا دلالة القرينة القرآنية عليه ومما يشبه ذلك من قضائهما القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام من تاريخه قال رحمه الله فذكر قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها فأمر برجمها فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله فانتصب حاكما وتزي أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا فقال سليمان فرقوا بينهم فسأل أولهم ما كان لون الكلب فقال أسود فعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر وقال الآخر أغبش وقال الآخر أبيض فأمر عند ذلك بقتلهم فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم انتهى بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة وكل هذا مما يدل على صحة ما فسرنا به الآية لدلالة القرينة القرآنية عليه ومما فسرها بذلك الحسن البصري رحمه الله كما ذكره البخاري وغيره عنه قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب متى يستوجب الرجل القضاء وقال الحسن أخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا إلى أن قال وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكره الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده انتهى محل الغرض منه وبه تعلم أن الحسن رحمه الله يرى أن معنى الآية كما ذكرنا ويزيد هذا إيضاحا ما قدمناه في سورة بني إسرائيل من الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر كما قدمنا إيضاحة أيها المستمع الكريم سيكون حديثنا القادم إن شاء الله في مسألة أخرى عقدها المؤلف حول الاجتهاد فإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته